إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وشدوى لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشدوى أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وآصحابه ومن طبعهم بحصان إلى يوم الدين أما بعد أنك سوچنا تفسير في القرآن الكريم كاها برسي قلنا نوحو نوغب باللابنا آيات كوري وطنال من سورة الروم قال الله تبارك وتعالى الله ألي يبدأ وحو باللاب الخلق مخلوق أبو رسيسا yu idu ke dinaweassu elina afiiro Tuumaa dileyhi alla adddiisaa turchauna leninin ina. Weyauma ta oumu saatu saa addqyaumaalinka isistaagaido yobully sun muci muuna gaalagu wa kuu sana yaano minkulli xarin kako sanayaan. Waami yakunlahhum omana من شركائهم إلهي ذو دي حقو دا حال اي كاها بن شفاء او كوهو ارقية وكانوا وحين احاري المال كاس كافرين كوهد دي ذب شركائهم إلهي الكودي ويوم المال تقوموا ساعة يتفرقون واكلت تغير اهل الايمان بالله واهل الكفر فامن الذين ضق امنوا حقر ثنيين وعملوا الصالحات اعمال صوصوبنا ثنيين فهم ضقوا في روضه فهم ضق كيسخبرونا والله فرحت في روضه بير تنابه هكذا اللغه فرحت لنا واما الذين ضق Waken dabu beneiyeen bi ayaati ayaadkana iya waliqaa il aakiratti aakirallakul middeedda faura ay ka kuwaas muqdaruna wa la soo caad diina filqaadabi cadadakadhadhiisa. Ina wayna suxana wa taalaq no sheegayaa sida waas sogu u bilabay maxxluqaan auristoodii sida soo kewu Markasas la soo ciira waxa kadabaya waila agaal mariyo. Ila waxayyu surphaana q alla ydda waa bilaba alxalqa ثم yu idu ka dinawa soo elina ho hababana ثم aa u abuuraa. Tayray alla haddiisaa turcha uuna layninsoo eina, wayaga malnta tagu musa a tu يص المجرمون المشرركين وق صيا من كل خير خير هو. ما أن سييق صان مجرين تمام ت وح لرج مشررك لرجده ك بذا فصرط إلى أغ السعان ولم يكم أصل مع من الله من الشركائه إلى ييدذ ح على أييك هذا شرفاءكو إرجية. إلهي الذي أعبد جلاله حقوده وحو ائجهه كإمامها وحا قبو عابدين وحين هيت هيدين ائجهين او مركي ادونك عابدين مشركين تو هدي ليريا ان ابور الله يا ان الله الله يا كونك مامله الله هيكون العابدين حييه ما نعبده الا ليقربنا الى الله الله انه يدويان ما واحد عند الله كواما و اكو اله ينتي سنوغا يرغي لها marka mushrikiintu waa jahiliin waa batay ugu jahilseen qof kasto mushrigana wax u gaata waa mushabbik ilaahi bu ساخراجه الحروف هذه هيكل دولته و بس قايب والباهي والبقو قفص الصاروسي او يرهدو كاس قرنته باهله اي وباهنت وزيرادس وحويا سوغدبي قارت وحلوه قبلها كان وكوكر ميروه لا سمينا او قف وبل لوو تلاغاي <تصفيق> قايب انو حليو باهيده اوغاده وحو كا قبا كارته قبطو وحي الله ساسمه aqooma dad waad u qad ee kulku duudajida shay shay kama qarayo todoba dad sawashay ga ka korreeya arshiga iyo waxa ka hoosay todoba dad buluug wax ka hoosay isku cusiyo ugu jeeda isku cusiyo maqla allahu bayiraa wa maqla baahido la مركاسوسليه هي قوه الهيه وانه سبحانه وتعالى باهر هكا ديرسيه لا يقف كان وحام البحر لو قف كان وحام الفضاء ساسا كدجين مشركين توار موحاس مركي اقيره اتغو وحين دايري حينا صبحه ايغيده كبري مقري والله ماكو ما مشركين ليه والله ما ورده مشركين كوم اي ايي تشيقي يسالحمدا اه ومالنتو باهر بادنايه وحي اوغانيا لفحه الى توريكو هيين ملق اي قوس ايدي إله هو سبحانه ولم يكن أمسغناء اللهم مشركين من شركائه إله هذه أي كاهدين شركاء ولم يكن أمسغناء اللهم من شركائه إله هذه حج أي كاهدين شفاء وَكَانُوا لَفْلِكَ مَعْدِكَ نَعْلِيسُ وَمُسْتَقْبَلُ وَمُسْتَقْبَلُ وَمَعْنِمْ تَقِيَامَهَا لَكَ حَدْ اللَّهُ وَكَانُوا وَحِي أَحَاد دوران وَمَعْنِمْ فَاسْ قِيَامَهَا وَكَانُوا وَحِي أَحَاد أيام كافرين كويت بشركاء آل حدود آل كافرين أي شاهدين متبرقين منهم وَكَبَّر المقارية. ويوم مال تصقوم ساعة يصعب قيامه اي استعبته يوم عيد مال كاس يتفرقون كالتجيان اهل الايمان بالله واهل الكفر مال كاس كالتجيان ما انت ولا سوقس ولا دوده ولا مرما لكن مال كاس ولا كالسومه ولا كالتجا ويرد دبدن لو كلما واخرفك ان دبدن لو يوم عيد مال كاس يتفرقون كالتجيان اهل الايمان بالله واهل الكفر إلهي وإلهي وإلهي وشيغم نشيغال آليا فأمين الذين دوته آمنوا حقرهم إلهي كل جس عابودوا اللهم عملوا سمعين الصالحات حماشا سوصوبا وطوحيد كودي وغرحوا شغم داعوا فهم قواس محبرون وإله فرحة جلين في روضة تنبر جنب حلوى فرحة جلين وأمين الذين دوته كفروا كالووين وكندبوا بنيين بآياتنا آيات كنا هي واللقاء الآخرة في الآخرة لكل مده إلا سيصبح هناك بينيين فأولئك قواسنا محضرون وحل صحاة لنا لكينا كل حجر في حجر فرح يسساسا لك الله أعلى يبدوا صغاب بالله دا. الله أعلى يبدوا بالله والخلق المخلوق لأبورسته ثم يعيدوا كدنوه سوحينه أبورسته بمؤبورا ثم إليه الحديثة وكليئة ترجعون الليلين إليناه الله إن الأبال مرنا ويوم مرنا تقوم ساعة ساعة قيامه أي استغيذ قيامه يبلس ويكون صدنا المجرمون مشركين من كل خير ولم يكن من السبنان الله مشركين من شركائه لهذا هذا حق هذا آل أي كأهذا شفاء هو أرغي أم السبنان وكانوا حين أخذناً كافرين كويتين بشركائهم آل هدودي ويوم المال تطاقوا مصاعة ساعة قيامه أي استقايدوا يومين المال كاس يتفرقون ويكالتقايا أهل الإيمان بالله وأهل القفر فمن الذين ضكوا آمنوا حقرهم أيين وعملوا صنايين الصالحات عماشا والوناكسا فهم ضكاس يحبرون وعلى فرحات دلينة. يرود الذين يرون شنا بهجدا لغو فرح قد لنا ومن الذين ضق كفروا الربين وكذبوا بينين باياتنا اياتكم ولقاء العاقره اخر لكل مده يا باحثين بينين فوراك قواتنا محضرون وحلكنا والصا حاضرنا في العذاب لعذاب ابليس فسبحان الله اله المرك نستها وحلوبه باب اله لن فسبحان الله الله نستاه حين الوقت قينا نستاه كن صور عبد جرضي صنعي دان وحين الوقت قينا نستاه تصبحون أجواب اليسان ايدان ولو ألا كليسو سبنادي الحمد المهض في الصموات إلى اليالك بحضورو بسر ناضية والأرض لك بحضوري سا وعشيا قرض كين الهي النستاه وحين الوقت قينا الهي النستاه تظهرون أطمالوين تجد يخرج الله وصوصر الحي المثنى من الميت مثل إنتي حديثه كالصبحية ويخرج الله وصوبيح الميت مثل إنتي من الحي المثنى الحديث كالصبحية ويحيي الله أولئي الأرض ملك بعد موتها بمشاده كغدال وكذلك صدع سبلك المثنى الله أولئي أتخرجنا يدين كان لأيني صبحنا إلهي وإنا سبحانه وتعالى ما كنا نسو الشرك إن قصار دون نار جهنم ما نلقى بري دورو ذلك أهل الإيمان كانوا وحدين تانه أي باباري دونار أهل الطاعة لها طريقي باعده توحيد كل أمر توحيدك يوم أمر يا باعدي اللهم صل وسلم يا الله استغفر إلى ولا بي لابد بيد فسبحان الله أي سبح بالله وربنا المسته وعن شركاء كن استهب وعن كل ما الله يليقوا به كن استهب إلهي الشريك ملاها جراه هذا كل هي صحBenه هذا الحق سيطاوا كل ذهي رب وكل في صائحه إله السائح الضريكة دشت raggruppيت هذه عندما كان نستهدانο شرك إلهي كن استهدان يجبون رجاء النظام الاشب أو أساس جدا فسبحان الله الله نستهب عن الشرك وعن كل ما الله يليقه كن حين وقتين نستاء تمسون اعض غلالي سنيدان اقرعوا مركي دعادو ماكيكي عيشيتو كده وحين وقتين الهي نستاء تصبحون ادواب بري سنيدان وصرات دي صبحتو كده وله الله كلبي سب الحمد مع بوسب معطي في السماوات الى اليل كده حلوه و بوسب ناتيه والارض دولكا او الهي معط اصغا مبان لماهديو سنوات كمقلوق كسوغان أسقا أبو راي أم إيهي إليه إيه مهدياً وحق أبو ليهيهي بول كمقلوق كسوغان أسقا أبو راي أم إيهي إليه إيه مهدياً وحق أبو ليهيهي وعشيان غربكين إلهي نستوه صلاة بي عصيرتوكدا وحين وقتكين إلهي نستاه تضهرون أطمال وين تجلي دان الدور كتكدا. شمتي صلاة دوت أسدا سيكار لإسفقان راي ورأس بعض بعض الله وحقويه بعد التوقيف وصلاة ايدي ما كليس امره لا بلااد تم سونا وقالتي واك الرحم مركي دعادو وما قلتي عيشي تصبحون وصلاةي صبحصبح صلاةات وحاشي النواقلتي واسركي تظهرون الله وصوبيا الحي يخرجوا الله صبحية الحية متنول من الميت متنطوك صبحية إلهي وينا قف ممنا قوم نول وإيمان كبك صبحنا متنطوك قالها طالح قالها طالح سيذر أغوط على النبي إبراهيم أذر هو قال إلهي وقف صبحية متحي أو النبي إبراهيم يخرجوا الله صبحية الحية متنول ودقاء من الميت مثل طير قنتو كصوبحينا ديغا كنت وبيو يا وحسكو جيره او دعانه ان نول اللهين ماركاسا اله الله وصوبحيا الحي من نمل او قف كبن اان كاا مثل الميت ميريدو كصوبحيا ميريدو وبيو ميبا ماركاسا نول الله Yukhriju Allahu wa subhi ya al-Hayy al-Qayyum tujid sabahaya geeraha bahaya onola argunta bixina min al-mayyit mirkana tawaraq al-so gesa iskeeturte o qalashay aya ilahi geet kasoq bixina geet wa ma ta iftasu sana lahayna mirtas meley talla wa qalalanta hadad keri chwido qark arka in qalalanta gudahana kama qulna kor kana kama qulna haba dul kale galina ويخرج الله عصارة الميت مثل تئ او من الحي يطوه الله كسوساره النبي نوح وكوه حيه ا لمن كب حسمي ويخرج الله عصارة الميت مثل تئ او مندي ا نال حي قفم وله الله عصارة الميت مثل من الحي المضنا له الدجاج دي يا وكسو ساره ويحيي الله ونوليا الارض بولك بنتاي بعد موتها ويحيي الله ونوليا الارض بولك بعد موتها لمشير الكجبال بولك بركو اغاروه قلاله وان وحغلو ارن قرطتل ارغو جيد يار على كل وينر اومدوادو فوا الله كشرا جيد فيملورو واغاروا وبخا بولكي او ان واثمو نل ارك وحتهاطات قطو يتبني راعو اعظميره كركير ضمان جيدا بو كسور كسبحه الهو انا ان بضان قرانك مثلهاس ودتك بحثك فهمسيه الى وحده وكذلك سدا دنكاستين في صورك دولكي هل게ك في مركز قطع عيد بالموح أبو ركا بحراني مكو بحرق كرتي روما كو دعا هدو أكثر ميلا بحرق كرتي نمان جيدا إسترسانا جيدا هاس أبو ركا والألّا كوبا المشيكي باتي الدين تينا وانوحا سوك للفتة ببركاس حريرك ومركو بماذا قطعا بيدا دباك دينتاها لفتة أبو ركا محارك أبو ركا بجي مر الله مركا إليه دورين وصواد مولا يقرابا أفرت المانين لغشب أبو مركز يقفك الصوت على مركز النفط الوأفوفة إلهي سيدة دول كلمتون عليه وضطعوا صلى الله فسبحان الله الله نستاه حين وقته نستاه تمسونا قد قلب يصنع مركي دعضه مقلب يحشدتو كده وحين وقته نستاه تصبحون ادوى بريسير ايضانه صلاة دي صبحتو كده وانه هو الكري جيسوسو هذا السقع مضانا حقو في سماوات الريال كووسغنابو waxaa la waxaa samawaadka ku sugan asaga aburtay un nceeley wuxuu u wiiire hay mudayaha ilay mahdiyyan wal وحين تظهرون مع الوهنت مركز جليدان اله النسور دوركي مركز تركيد يخرج الله وصبيحا الحي منول وقسم مؤمنه من المريض قال بنت وكصبيحا يخرج الله وصبيحا الحي منول الدقائق دي اه من المريض بنت وكنه كصبيحا الله وصبيحا الحي منول حيوان كمال من, من, من الميت ابن تي او وخه كصوبخيا الله وصوبخ يا الحي من طروق من الميت ابورك مرتي قلمه امورك اهدو قلاشي و كصوبخيا ويخرج الله وصوبخ الميت ابن تو قال اه من الحي ابنار مؤمنه كصوبخيا ويخرج الله وصوبخ يا الميت مثل ثمنيا من الحي حيوان نور كصوبخيا وَيُخْرِجُ اللَّهُ وَصْبِحِيَ الْمَيْتَةَ مِنْ ثَنَايِئِهَا أَوْ من عَا مِنْ الْحَيِّ نُضَارًا نَؤْلِيهِ كَلا شِبْرِيَ دِغَادِي كَصُبْحِيَا وَيُحْيِي اللَّهُ وَمَوْرِيَ الْأَرْضَ ذُلْكَ بَعْدَ الْمَوْتِ لِمَشَارِكِ رَكَقَ الْوَالِ وَكَذَلِكَ سِرَ صُدُوكَ أَلَّهُ وَلَاهُ أَتُقْرَطُرَيْنِ كَرَلَيْنِ صُبْحِينَا وَمِنْ آيَاتِ إِلَهِهِ أن خلاقكم إنو الله إن إنك أبو من تراب عره ثم إذا إسلام مركي وأنتم إذنك بشار جبله أياته تنتشرون واتفا فيدان وفي الأرض نوك كفا فيدان ومن أيات إلهي على مدى قدره سيوودي صلوه قرطه وكمد هذا أن خلق إنو إن إنك أبو راي من أنفسكم نففيالك إن عقود أزواجا حاساس لتسكنوا سيابو حسيشان إليها زوجاتك وجعر إله هو يلبينكم إذنك يا زوجاتك إن بحديين مودة كالقعراء والرحمة النحريس إن في ذلك أبو رسط أسلسوه آيات على مدوه وإن أكس وره إله قدراتي ستصعى لقوم القوم ينوث بيه قوم كون wa min ayati ala mawqta ilahi awud bi salugu garto waxa kamid ah wa min ayati adallati ala adamatihi wa kamal qudratihi ala nawaha wa way tusay ilahi calamadiisa iy kanalkiisa sidoo u dhagaysiray waxa kamid ah an khalaqakum allah ibn kaabu raymin turabun haro wa nabi laga abuul wal waatiida haro عرضي إلي إليه وعكاب إغيقى يقف مقاه لك أبيق له هلبي بل سيكرفوه يفير وتخذ إلهي يوديس ثم إليه وعيق سبحانه ثم امرك وعراين كأب وريكا غبال إذا مركي وأنتم إذنك بشرون جب الله أياتين وكواس مقارك له هلبيك إياه دعانك إياه مقارك إياه لفعل هاتهين تنتشرون واتفع فيضانه في الارض دول كانه ليس تنفع في الدروس كشقي سنهدان وحير ابو وكان بيمنه مكرى الراها كدب ترتيب بيمنه اكد قف عاليه اصبح طري روسكه قلانا ترتيب ترتيب وكره هو يرانى مركا سو قاردها وريغه مسخخه يو وحقلها سو صارت لياه بلسيت او ودعله Wa mina ayati ilahi ala matawdi salugu garto ayu kamidaha bay an khalaq ka lakum allaha in min abu rai min anfusikum fa tayal kin haqqu azwajan hasas litaskunu ilayha haqqu wa siyabu hasishan ilahi man adhi sawaha kamida wa an lakawil karim wa hawiyan minna yaqalda ilahu galay ila marku doonay balu adanka inay batan zawjali ciinsu weeshna ila dadka isu tin siga weeshna wees raaknaaya alawu awole marku ganu nabi aadan abuuree ban aadan codan barak inu ka dhigo ura ka dhigo waxa taayim talayn ciins kale sida jinni ama hayaan kale laakiin ma isu heshadeen wax weya mufro yaqta wax wey kala kay galahay ma isku soo dulmeen ma isu heshadeen لكن الاله اسكت جنسه وقد غيو سيرته اوو غابان سيرها فاين رجولا يم سكو مرقه امال لها نك حاسكي سوا هسنا لا شيء يم وايسنا واجئ الي هيده اس가가 تشيلبا او لي رحمه بها وحقي كرت ان تشيلكم ما بيد او ان تشيبتي هضرو هس لما و هو هسنا و ام حرسنا و لا سبواب مدو كن حرسنا ويلي لا لا سبود وحي كريه الى هو اين diriyaha khafka kariye diriyadeeda had ka dhigin hooyal haku beerin quddad yalaawad illaa uu yidhis marka uu maato diriyadii waxumaan diriyadiisa darteeb u haysan markaas wuxuu u dariyela gabadhaas gabadha oo dadku ugu jecel yiisu u wax caayna diriyadu maanta شره مركه ان ام طيرك روح لو بضاني هينا ابيك واخوين جبلنمي دي كو تغي واخويا مانتا وي وبا هنتي درييل دقاارين مركا صلى الله عليه وسلم في كا سو اده يدرييل وي صاصو هوي صناب ايي ديرتوو هينا اثرون marka saddexba la midowaynaa dhagta bi ka raqaaftu stahi salaaxa yawaanka la midaa oo shahwada is darsoodaan noqonaydaa macnahan kale ma aha nikaa la tigi karaa bii macnaha aan kare tagida waxa keenaa wa inaan nool surta gali oo فاطو شاير كو ارنادو بابا ميساد ادروا وعلى الراء اما محطه واما الرحله الى فهو ضيق لا قال تعالى الى هو في ذلك ارمها الى هي ابو ري وخا كو سدن لاياتن علامه قدره الى هي حامر الى هي قوم يتفكرون فكرها قال تعالى له وهو ومن ايات الله على مذهبها وديس اللغه غارت يا علميس وحا كم يطى ان خلقكم من ارين كعب ريم تراب خر فما مر كعب رين كعب ريك غال اذا بشر gibilay ayati maqar yahirib ya taanle gibilay ayati tam tashrun wa taf tamo fil ard buk kafuf taaru ku fi ban utka shaqaisatan إلهي علامته أوليسه إيه حظمه يسلوغر توقعه وكامتا أنا خلاقا لكم إلهيكا أبوري من أنفسكم نففعل كأننا قد أزواجا حاساس لتسكنوا إليها سعاد وغحاسشا وهو تعال إلهي لبينكم دهدين مودة كالغارة إياه ورحمة النحر إن في ذلك أرنته إلهي سيئلي إهو أبوري وحكوثوغن لآيات علامته على مدى سيأوودي ستصعى لقومي ليسوا بسوئيه القومي يتفكرون آياتك إلهي كفكرة ومن آيات إلهي على مدى على مدى سيأوودي سلبوك رتيك مضعاتي خلق السماوات والأرض إلا ريالك يبولك لأبو رستود واقتراف ألسنتكم وألوانكم لقوين كينا يمدبدين إسقلافك إسقلاف سيهين إن في ذلك أرنكاس لصوشي إلا آيات علامه الله عدم مدرسي او ودي ستو سي اكو سوا للعلماء بكت علم ذهب بك علم غلا اين اوو سوغي ومنايات الله علامه او ودي سي عدم دي سو لوو غارتو وها كميد ا إِلَّا وَاقْتَرَاكُمْ رَسُولُ جَدِنَا آتَاهَا سَنِيدًا مِنْ فَضْلِ إِلَهِهِ الْفَضْلِ جِسَ أَيْ فِي مَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِنَّ في ذَلِكَ أَرِنْتَكَ أَرِنْكَ سَلْسُهَي لَآيَاتِ عَلَامَاتِ أَوْدِ إِلَهِ تُسَيَّا يَا كُسُقَان لِقَوْمٍ لَيْسُوُ سُبَيْهِ قَوْمٌ يَصْلُحُونَ آيَاتِ إِلَهِ لَغَيْسَنَه وَمِنْ آيَاتِ إِلَهِ أَرَامَذَهَا أَوْدِ سَلُغُ غَارْتِي عَنَمَدِيسَ ايريال كيو بوكل لاغورستودا وقتلاف السرتكم والوانكم لو قينكن اي من البدينه استراق استراق سيين قف قدي اوقف هي ايات الله كتدبريه اما دغيسنا وخلا يابل او ايمانك السقرديه اي مرول بهيري كرا بو وقت فيردا دكبلو ادم كه ممان خال اده يخل خويا قال مي luqay ku wa khumanman intay ku hadlay oo aan is fagaray midalkooda meeqamidaaba aba medu medow meeqay leey waxa ka sii ajeebsan macnaahu kasoo balaleey haafiku wa afiirida bal qof kasto balu aadan laba in boodule sida bana lagaba hadlay qof aad baqo korka سامي يا ولد يا وجه عفيه لابد ان لي في ما هدي الولا فرقك وادخاي شغله ووشي كتدي دك حتى كلامي كيسكت حتى كوا كلو فديو فيلي خلق وقفي وكك هدي الولا شرح واحي كلو دوينين نشرح لك انت اوك الى هودي ساسالو غت hayk kala duwaya dhiirro soo saarto bixinta madeka ay moota wa wa isku hal san ka fahamna haba waxan sheegay samahayow in aad fi hadii wursada baranaadku sameeyadii haday soo saarto kun bakiri hadii saasra sunnatar mit mit kama soo sharka farqi yar kuma sameeykaran fiil galasiyo wursada sameeyo soman mal kala garakoo sheekada soo iskoolsho sameeyo kala garana laakin ilaahi adoomadaan oo abu riyadh al-firi ah wa ayat وحاة قرده واغذة حتى ايغو اسلاسي من ايغو انخلق بياراين ايغو انكاريخوك بضنائي شيركوه مسلمي ايه, ايه شيركو وشيكا كريه كفيري ولماذا هو اسم الله؟ مربي كرته علامته بلاها كانو ليكا وضم الله ماها وشيء معنوي امو قد رضا الله اللهم جهتا قال تعالى الهو حبيري ومن ايات الهي علامته على الندي سي قدريدي صلوه قرطه ايوك من إن ريالك يدولك الله أبورسته واقترافه على سنتكم وألوانكم لقوعين كينا يمدبدي مسكراتكوه إن في ذلك أرنكاس الآيات على مدى هو ينقصنا على مدى اللي يقدرني صلى الله عليه وسلم للعالمين تتك علمك له أي ينقصنا على مدى آياتك اللي كنت على مدى هو ينقصنا على مدى صلى الله عليه وسلم منامكم بالليل هذين كانت صحيحة تانية والنهار المالك هذا دواء الله صحيحة هذا الله كربطنا هذا ويو ابتغاءكم راتشد ان اتغتيت من فضل اله الفضل سمعنا اتشقيصتان ادار الرزق يتغتيت ان فيه ما في الليل والنهار ولا دواء الله شقيصتان ان في ذلك ارنكاز رسولشيه الا ايات على مدوه وي او اله عدم الذي سي وحيسا يقول سبايه اللي قوم قوم قوم قوم إلهي لجيسنية ومن آيات إلهي على مدهع الواديسي على مدهي صلوه قرطه يريكم أن يريكم إنو إن انتصيوا البرقه اللاعة خوفا لأجل خوف عبسي دراده وضماعا لأجل طماع رجال دراده وينزيل الله كسودك من الصماء الكرب ما أنبيو فيوحيي ألو خوكونا اليابيه بيهس الأرض بعد موتها بمشاريه ذكي قبال إن في ذلك كابنك لصوشيك إلا آيات على مضاء إلهي على الذي سيقدره صلى الله عليه وسلم لقوم إلي سيوجسوا فيه قومك يعتلون ومن آيات إلهي على مضاء على الذي سيقدره صلى الله عليه أنت قوم السماء والسماد إليه إستيقته والأرض دولك إليه إستيقه بأمر إله إمر كيسى إيا ثم إذا دعاكم مرك الله إني ييره دعوة هل من الأرض دولك حجي سويني كغيروه إلى قبورها كصوبعة إذا إسلام بكه وأنتم إذنك تقلت شروا صوبعة ومن آيات الله على مره أظمته وقوتره ومن على آيات الله على أظمته وقمال قوترته آيات الله وينكيسه إذا قوتره وقوتره وقوتره وكذلك يريكم أن يريكم نصبك عاملك نصبك يقول أنت يريكم أن يريكم الله يرينه البرق الهلاء خوفا لاجل خوف عبس بدرد وطمعا لاجل طرعم رتج بدرد اورمكم مركو الهلاء وحوين تطوع ابصريان ضد كميل غلان ان هيسن وحو دريميان عبسي اما بانو كديش اما باكو قاده اما برقدو كوغو ديشك دت هوغا اكراي سراب وهو ينضمع يردشو ما رأى الله ينبعه؟ لا أعسى سيدناك أخير في سمياه ويُنزل الله, الله وسودك من السماء كور ما أنبيوه الله كُنّو اليّا بيه بسبب ما بيه وسودك سببتو دالار تدولك بعد موته أبنى شده كذلك؟ إن في ذلك مولاين تدولك إلي هين وليين لآيات على مدوّة أين أكسوهم أكتو سيح على عظمته وَكَمَالِ قُتْرَتِهِ لِقَوْمِ اللَّي سَيُجُسُ بَيْهِ الْقَوْمِ كَوْمِ يَحْتِلُونَ وَحَكَ لَكَرَنَهَا وَمِنْ آيَاتِ إِلَهِ عَلَى مَضَهَا عَضَ النَّذِي سِي أَوَضِي سَتُصَوَّحَا كَمْتَعَ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ سَمَدُ إِلَي تَاجَنْتَهَا وَالْأَرْضُ دُلْكُ إِلُ ثم إذا ادعاكم الله مركو إني ييرو دعوة هل يرسع من الأرض دولك إني كغيرو ومرك أدوما ذا قبره لك صحب حين قياما إذا إسلامنا كما أنتم دينك تقرد شنوى صحب حيث انحلق فصوات ضاهمة ومن آيات إلهي على مدها عظمتي سي قدريدي صلو بكر تواها ومن آياته الدالتي على عظمته وكمال قدرته آياتك تصوها كمدعا يريدكم أن يريكم إن الله يلتصى البرقه الله خوفا لأجل خوف عبسي الدرادة وضمعا لأجل ضمع حجد الدرادة وينزل الله سوتكية من السماء كورما أنبيوك سوتكية فيحيي الله وكونوا ليبه بسبب الماء بيها سببتو بالأرض وضوك بعد موتها لمشاهدة كذلك إن في ذلك أرئتا صلصو شيغاي دولك نولينتيس يخيرك ا وآيات علامد عدمد الله توسيا كو سوباني قدرتيس لقوم ليسو سوبيه قوم كو يحمل روح قرانا ومن ايات الله علامدها عدمد ديس تقوم السماء والارض سنل يدلكو ري تيغي و ساندق دقاقي بامر بي ارادتي فما اذا دعاكم الله مركو اخر الى <تصفيق> ييرو دعوه هل يريسها من الارض ذلكم حديثو لك ييرو اذا اسلم مركي وانتم انتم تقرؤونه وصوبحيرا وهو الله كلي يسوس ما من مخلوق في السماوات ار ديالك كو سغان والارض كان كو كل ضمان قام التورا وكو وعده الله الله وهو الله الذي وامك يدوب بلا الخلق المخلوق ابو ريسيس ثم يريد كدنالا وسوى اننا وهو ايلي اعاده تو سو انتم ارى و فريض بضان اري على الله الاو فريض بضان بالنسبه الى قولكم حديد كساد وحفه اذا اللهين فيريو ولو الله كريد سوسناي المثل تصارها اي السفنا سفذا الاحلا سرينت بضان في السماوات الى يلك حال اي والأرض نوك على كل شيء وهو الله العزيز والغالب الحكيم والحكم مطلوباً في أقواله وإفعاله وشيءه وقدريه وله الله كالب يسوسنا هذا من مخلوق في السماوات إلى ريالك كل شيء والأرض نوك كل شيء ملكاً وقلقاً وعبيداً أسألنا إسكالي أسألنا أبورتي أساقى قولن تمام قارئ توراء و هو ابي الله عليه تما و ابيان باع هذا هلكنا والمراد والمراد باعته الاراده لا باعته العباده لولا مثيرت باعاان باعته العباده واف عندما وخا عايده و هو وحيا ا ملائكه جنيه انس المؤمنين توده مخلوقات كاسكالي. هذيه چيني يئيسي لفيريه انتبه موانا عاصي دعبا لكن چيني يئيسي وحانا هينو اللح عاصي يمجر اه دعا عنا ملكة لولا وجهد دعاة العيانة دعاة الارادة لولا وجهد ومحي دعاة الارادة وحيطا ينقادون لما يريده به من حياة وموت وبعث وصحة وصقم وعيس وذل وقنا وفقر وغيرها ilaahi huwa ina subhanahu wa ta'ala waha u qaddaro madidi kana oo adawada kamida gaalka ugu gaalsan ilaahi waha u ka dooro inuu ku furiyo madidi kana wuxuu dooray inuu dilo madidi karo yaan si tooga madidi kan aa weli tege weli tege wuxuu doonaa naba yelaa ciirada baa wee ciirana oo ku qasbayan ma diidikan wuxu doonayaa inuu faqeer ka dhigo ma diidikan wuxu doonayaa inuu caafiyo ma diidikan wuxu doonayaa inuu dullooyo alla wax uu doono xubunkii se kowliga qaddariga way ku caddeecaan oo uu gansay ma diidikan كون taman kantu ra wa ku adaya lahu lillah Allah ay munqaduna live yurid bi wa hu ugeen samayan wa hu al ka doono kawan wa qadar qadarham wa hu ka dooni ugeen samayan min hayatin wa mawtin wa وهو الله الذي وملك يدوب بلا با الخلق مخلوق ابو ريست ثم يعيدك ان الله واسوئنا وهو اي ال اعاده سوئنت اهور فضلا عليه على الله او فضل ب بالنسبه الى عقولكم الهي وانا سبحانه وتعالى واسقوم ابوريستا بلاغه يسوئنت ما يهل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن waa suugummi ila suugumidiina waliba alla xadiis qudsi ku sheegay waa suugummi laakiin marka uu qaabadiin talaahad la baro aadan ku qoyan waxaana sheega macaamil ila kabilow bay oo koobay iyadaa sayaad awl sanayday dib ina ku saxo oo umarku u sameeyo bilawga dibad marka aqligina marka la fiiriyo abuuri staafooda waxa ay suucirinta badaw اوهد الله الى اهدو يا اين اموري الله السجاء ان سوء علنا مبنى عكرت ايلي وحالة طوصة شرع عقل اي رساله انتعصر شرع عقل اي وافقي دمتشو برؤادا كتن انقلضوا ويسهوا فاقسيين الشيء انت باللوضة اي انت سوء علنا سوء علتكم لكن الهي وحفه وحفه كل وحفه وحفه وحفه وحفه وحفه وحفه وحفه وحفه وحفه وحفه سأستنادي تحافظك وانك السؤال وحديثك ب من حديث أبي هريرة قال الله ألا أعيب حديث القدسي كدبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ابن آدم وإباني حقنه ما ليهن أباني وشطمني ولم يكن له ذلك ابن آدم وإعايي حقنه ما ليهن أعايه فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني يؤيد كما بدأني بين انته وإباني وهذا يري ألا أعيب بالله ما سيستحرينه آه. بيرت ومطر إلا وعيري وليس أول الخلق بأهوان علي من إعادتي إليه وإنه وقال بالله مخلوقا معهن متكفض سعريت وعن قريه الوحين اللهم أفور وإسكبون متإلهي بالله أفور كمتكفض سعريت وأما شطمه إلهي عيدة بني آلم كؤية فقوله وهذا الكرئ اتخذ له ولدا الله عروب سميصي ويرادين الملائكه بنات الله وانا الاحد السمت انظر احد كل يساره ولد يا وارث ولا شبها احد كل لم يلد ولم, ولم له كاس روعة أي رهدان ورده سماس بني آدم وعكبري وليه الله وحا أسمنا هذا المثال الصفادة على الله سرعين طبعا صفادة سرعين طبعا كل جيسة اسكال وليه الله كل تقديم من حق والتأخير يفيد الحسن خبرك يقول لهم المتدية كذال الله عنه المثال مثل كنوا الصفادة صفادة سرعين طبعا الله كليها اطلال الملك اتشبهنا نمتشفت وله الله كري يسوسو نابي أمثل على الأعلاس الرئيين تبضا في السماوات عريال كحاب وكسو نابي مثل كالسررين تبضا الأعلاق فعين كده لك حالينا والأرض دو كحاب وكسو مثل كالسررين تبضا وهو الله العزيز وميد غالب وحضانو السماعية إذ دي لمطي وصلنا علينا الحكيم والله حكمات تبضا في أفعاله وأقواله وشرقه وقدريه وها هو سمينا وها هو كهدلا شرع جيدهن كل خلق كره وله الله كرم يسوسنا ما مخلوق في سماوات الارياك كو سقان والارض دولك وها كو سقان ملكا وخلقا وحريتنا قان تنوا وقط بعله الله وهي كو ابدعان لا ضاعه الابازه اي مقادلا لما يريده به من حياة وموت وبعث وصيحة وصطم وعز وذل وقينا وفق وغيرها وهو الله الذي وامدك يدو بالله الخلق المخلوق أبو رسيسا ثم يعيدك دماء الله وسعرنا وهو, وهو أي الإعادة سعرنت أهولوا وركافوا ضدوا عليه على الله بالنسبة إلى قولكم وافهامكم مركه الله فيريو اذنك سيده و فهميدا ولو ان اكل بي سوسنا و الم تروا صفا الا علا سر ينتظلا في السماوات عليا الكبح دودا حال و هذا صفا سر ينتظلا والارض دول كبح دي وهو الله العزيز و الملك الغالب و هو الضارئ الكريم الحكيم و لاحق فضلا ضرب اللهكم ضرب إلهي وخويني يقول لكم مثلا تصالح تصالح حسب من أنفسكم نفف يالك إنه حق ودكاء هذا هل لكم مينين سبنا دي هل سبنا دي. مما كي حق حك... مما كي حال أي كم يديهين ملكة أي ملكة من شركاء شركاء قوة وخا وين شركه ان لاه ما ينصغ ماده فيما شيء درسنا شركه ان القراء رزقناكم ان من كل رزقني او فاعنتم يدك اي وهو ايغو سواء فيه فيما رزقناكم تخافونهم كعب setan خيفه ابسي ابسيوا سو كيفتكم ابسدن لاميت اام فولكم ام سالكم بقدينكم كالا ادكعبسطان كذلك كان صار باص او كاله انفسو كرا صار انه اله الايات ايرا لقومنا بكرا صار انكم ياكلون وحدرنا بل سكدايه اله شريق مره هي راين الذين بظلموا ظلم قسيمين و شرك قسيمين اهواهم الحديد كانوا و اسراين بغير علم او فما يهدي ياهنون ليا من قدك اضلل الله الله, الله بابك قدري وما لهم ام صنام المشركين تا من ناصرينك و وغرغره الهي ونا سبحانه وتعالى الضامده و خو دوني اني سمك oo hayti ay samarnaba de ekerin qofkii uu ilaano mifadir to salaaba kaan ilaahay kareef misalka waxa loo keenana macna badii inuu buu soo dhaweeyay ilaahay oo ina waxa uu subhanahu wa ta'ala idinkaa hadba waxaad leedahay la le wax markii an loo baahdo suuqan wax la geeyo xoolaha iyasaga markaas kii ku habboon suuq la geeyo iyasaga mid deeyseere bal bari salaaga la soo baxaa waalla iska sadaqaysan ila xoreeya baa la suuq qof guuwi ma qara war waanigu wax falaa waxa idada weeyin waa mukallatiin xag ilaada laakin qofka iskala haq u leey sharci u leey على حدود الشرك سران شرك يداه كوف شهره اوسل استسلم وصم فسي حوله كان بيكرم لوه حوله حطيب حياه ما شغله ونوع غلوه ما فاص ما بيكرم يخولات الى وين خليه ادوام باس يدينكو ادليديين ما كنت جيران قيب وخنا لا معموله او حبيعات وباطن مثلنا واحد اقصان واحد بهذا يدينكو ايغا كتلكلين وصي رقم حربكم شركه كليه هي اعطوا تصطدموا حرب قسبر انا الاخبار انه جيرل حال كم اه اذن لا تشرح ما بييته ماشي اقبل is اضمم دم مخلوقا واضم الى اسكري وانا لله اسكري ملكي هسه الجيرل ابيك سيدو حد كوي aha ka yiri marka ilaahay etaraash kalaa waaqaftu yiri oo kala geelaga halka midaa wax kula etaasuma patu sara waxa lagu fahmi karo ha qof baro ayada الا وهو ان يلان سرط صار سيفو ولينين من انفسكم نفثيالكن حج وركعها رب بي. هلكم من, من شركاء شركاء وابتداوا لكم تنواقبك المقدم فيها من شركاء أي شركاء لكم كوى إذنك الشركاء الله مكمده وحيا لها الملك ده كوى الشركاء الله مكجران وحيا لها الملك دوله ده فيما شئنا شركاء الله رزقناكم عن كل حسابات حوالها وحاى آمن سيما مت شركاء الله مكجران أفعنتم إذنك أي يوه هم أيبوه سواء كنت كنتس او فانتم يدينك اي وهو سواء سوء ان كوص من اتيه فيه فيما رزقنا وهي من كل رزقني اكو سمتي مامورده يتصرف خبر بعد خبرين كذلك ترى تخافون تخافونهم شركاءك ابسناي بان او ايغى لعنتكم عدنا واحنا مامورين ماكو جين تخافونهم اتكعسناي بان خيفه ابسنا اتكعسناي بان ارسلوا خوفتكم ارسل شد من لميت انفسكم انثار ضك ان لميتك ابط عصطان انفسكم حلوت ضك ابط تمام حتى يشككوا له وكارسل من امرك الخاله الى اسغد كتلجليد اه انفسكم اي انثاركم ما جيرتا و خيري كذلك يا قير ما انا فهمي اه و لري وجهي سفري تشيرك لي يماد الدار سبحانه كذلك كلا صار با سوكره ام فسر الايات wa huwa yan hada wa khala garama wahu wa gharama ya waqti an garashadu wa hum taray lakin qafki wa gharana tusalaha sa'a usbay shirki barid tama awal sirid daye id shirka in allah ana mab akbar ayda qaf idin kamidhu aqbali ma ay adon ka wa kulada sa'a u diratain ila ay adomadi samid kamid a allah allah allah subhanallah بل أقول لك إطرعوا وعي الرائم الذين كانوا ظلموا ظلمك السماء وشركك السماء إلا أعظم الظلم وأشركه إن الشرك الله ظلمه عديد فقط إطرعوا وعي الرائم الذين كانوا ظلموا ظلمك السماء أهوى أمر بالتأمد ودبقير إلمي وقوم لعنى اسك الرائم إلمك ما صعدا إلواء كان إيكوة إلهي وشريكي أبي أولا كسر فمن يهدي يا هنونين يمن الله إلى هذه البادية يبادك قدري واما الله وما صغنا من كوا مشركين تام من ناصركم وغرغره قفكي تسالون واحكم فهموا ايت الى اله غرب ورا و هو قوي براب الله قوموا الى الله وقولوا اني مالك أي ملك اي دي ماركم مليالكينا من شركاء شركاء لكم قوه ايدينكم شركه ان لا امينين سنادين فيما كينا شركاء القراء رزقناكم ان من كل رزاقني فانتم ايدينك اي وهو ايه سمن اتي في فيما رزقناكم وحان ان كرزقني اد و مااموشا تخافون او بقيدان ايغا تخيفتكم خيفا عرثت كبقايلان عرثا سوى تخيفتكم انكم بقيدنا لم تد انفسكم نفيلكينا كبغدان كذلك كرصارض اس وكل انفصلت ايات اياتك كرصار انه الهي اري لقومنا سوى كرصار بل ترى ابليس قد جاء علمكم سبحان المشركين اترى وحي الراءين احوالهم غبيت تعمدو دائر راعين بغير علم اقوال الله عنا يين الراعين فمن يهدي يا من قفك الله الله, الله بادي وما اللهم امصنا عن المشركين تا من ناصرين كوه اوغرگارح فاقيم و قفوه ووچه كوهش لدين الدين كوو توسي حقا حنيفا حالا أطايمت كل حمس ووحيك صحر فطرة الله إلي زمو عدوه من إلهي واللازمة فترة الله الدينك أليه الله تفترة الله فبرا ناسا بك إرخوة أبريح عليها الفترة كوركي لا تبديل بدلين لخلق الله إله الدينك سوماسنا عنه ذلك اللزوم فترة الله فترة الله إلا اللازمة الدين والدين كالدينك القيم التوصان ورقنا أكثر الناس يطلبون الله يعلمون المؤوك منيبين حالاتين كوي الله بنا يا إليه إلى الله اللي انتي كايدينك أكون الله بنا لازم فطرة أليه واتقوه الله كبقه وأقيموا صلاة سلاة دعوه ولا تقوموا حكم من مغنينة من المشركين الذين يشري فيها يا الله من الذين اقتطوا حكم من مغنينة فرقوك للجانية دينهم دينكوه وكانوا مقدشيا كل اسم اسمك اصطابه فرح رواق وكن فرح صام بما لديه وحقته كسووان من الدين اه إلهي هو إن هو دومتيس ضمان امر يا حق يا باب الواكل عذابه إن اديت حق الرءاو فاقين توسي و اتك واتيغا ل دين دينك توسي دينك حق او الله النبي هو سو ديبي حنيفا كل هنا ان اس و ختصواري الله واقراء الزم لازم واقراء الزم لازم فطره الله اراه دينك الصفتان هو دينك وتوحيدك يا معرفه الله ادون كتو الهي ابو رو و هو على معرفته وتوحيده فأس إلهي كأبورا على معرفته حافظ كأقول لك فإنه تعالى فطرى خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره أدوه كساسا على كأبورا وعلى غرامك أدوه روح اللغوه أبورا إلى إرادة فعل القدر فإنه تعالى قفك اللغوه أبورا إيمانك كأبورا حدوثا إرادة القدر المعتقر على إمام البغوي لا 이버ط باليمان الفطري في احكام الدنيا ايمانك فطري اه معرفه يا دوحي تقف على كو اغوريت تجري مل احكام تؤدون وانما يعترف الايمان الشرعي وحلا تجرينه وايمانك شرعي او مامور به ليس امر اي المقتصر بالالاده والفعل او لو كسبت ايراده وكقوله قلت ويره دليمه ده حدا نافعتي كو درا توحيدتي كو دوواقا كونا دقمان كاسوي امان كشرقا امان فدريغانو وار عرفدا اي توحيدته كو بيرانو قفلا الله كو بيراي بو ابوراي فيترا الله اليزم اغم الله لازم عليها فتره ده. لا تبديل لخلق لا حال Lavam ma'anna anka soka avanaina. Khaltiga il-mahluka edi kellu reetsiidu. Mahluka juhain soka ja vemme ileheid te ujidu kubela Li khaltiga il-mahluka lei musulmani. Ja kha varun bima'anna la tuved diru khaltiga. Ileheheid khaltigiise. Ja kuu amurai te او حكوا بدل من شرك جهاله اه عبد الله الله امور التوحيد ومعرفه عبوره حكوا بدل من او شرك جهاله هو بدل من وا خبر بمعنى الضره حافظوا على عقودكم معناها سكتوا تماما بمعنى حسن صحيح سكتوا تماما لا تبديل اي لا تبديل خلق الله ورا الضمغه اله توحيدك كون بلا باي التوحيد كو ابووري هكذا قال مين معناه لباد لخلق الله لدين الله دينك الله او توحيدك اه شركه كمدرينا ويه لا تكذيبه لخلق الله اله الدين في صبا سمعان التوحيد و لزوم فطرة الله ويه. إلهي فترة ديس إلا الله سمع الله قبصد الدينك صحيحة يتوحيدك الدين والدينك يتوحيد دينك القيمة الطوصة مرة تدين طوصة الله كليه الله عالي إلهي هو سبحانه وتعالى أدوه نضع أبوه ريد بمعن رسول الله أولي الأسمي قوصي الفضل الله رسول إلهي أولي الأسمي يقيركو أنبياد إلهي أولياد الله صالحين وخا يكون هضران مخا حق نمره بضان وخا حق نمره بضان اللهم اللهم نعلم ما قضيت ولا ما قضى الايمان منعت ولا ينفع الجد من كل قال الحق وخا يكون هضله وخا هو حق نمره بضان واحد تقي ولا ينفعد الجد من كل جد قوف كنصيبك يا قيفته يا ققالها يقف وصاحبك هل بط البرس كان مر وكلمت او حقن مد ابدل الهكر هذه بركه قوب كهدلك ورا الله ما ما قال ما ما قال العبد اه اله غير كي سوا وحقي كره وبعض القنكو هذ بعض الكوي بعض الكوي ضمان صلاه من كب احنا الله اللهم لماني علم ما لما اعضيت ورا منعت ولا ينفع الذكد من كد ولا ليا كلمتك اسفر بها كخيل عبورها البر ضتك بر كو ان لا شقيه بر اظن اله وحكوا هذا حق ما بر اللهم, اللهم لماني علم اعضيت ولا ماض يلي منعت ولا ينفع ذلك الناس. إذا كنت تفهمت ما تفهمت ما تفهمت. بعض العبد المساعدة لكي تقول إلهي إذا نحن بحكرت. إلهي يحصل بحياق في ذلك. وكلماتنا نفافل. اللهم, اللهم مانع. الله مانعا. لماذا أعطي؟ كلماتنا نسمعك؟ سلاتك ستنكبحنا. لا يريد أن يقول أخي صلى الله عليه وسلم. عندما يقول أخي صلى الله عليه وسلم ينفهمه وسلم أشارك. إذا كنت الله أكبر إله إما لا تبدلاً بدلين لخلق الله إله الدين كيسو مصر معانا ذلك أي مزوم فترة الله إله الفترة يسول للناس ما أدلوا الدين كالقيم التوصن ولكن أكثر الناس ينتقوا بضن الله يعلمون منك دين كأس إلهي للناس والتوحيد يقول له إنتقي دين تتوصن أكثر الناس منك تطوح المصير بضن قبكة أكثر الناس كالراحة تتكى أييري تتكى السماية مُرِيدِين وَخَا لَغَا خَالَيْنَا فِعْلْتِ أَن سَوْقَتْ قَدْ دَهَمِي وَفِطْرَةُ اللَّهِ فِطْرَةُهُ الْمَسْبِيَّةِ اخْرِهِ إِلِذَا وَلَسِيمَا فِطْرَةُ اللَّهِ مُرِيدِين حَالِ أَتِيكُ اللَّهَ بَنَيَانَ إليه, إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ وَأَسْغَادَ عَدِخِي تَوْحِيدَ أَن لَيْسَ بَاعًا لِغَيْرِ واقيموا الصلاه صلاه اوج ولا تكونوا حكم من قومنا من المشركين الغالبا ولا دينكم من دين قومنا ادوبوا المشركين لكم كما علم المشركين ترى حكم من قومك المشركين تصفدوا لحكم من الذين حكموا كبدوا من هالمشركين من الذين ضطيع حكم من مقام فرقوا كرجين دينهم دينك هو كانوا كل قسم كحته النامته فرح ونورته يكون فرحا بما لديه مكتوبه وحااده اذا مركه قال هذا لمده علامه اوو بيضان فده ونهي على نهوده والشرك والتفرق الشرك والتفرق ان وحوا الى اله لا شريك له يا اله الا قف المؤمنين تدين كوده حال اوو بيضان التوحيد والاعتصام بحبل الله واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مشركين علاماته ودوا لا فاقد او قف والبوجه كويش جاجا ليدين دينك الاله ولا سو شيغ او توحيد كا او, او. حنيف فرخال اكل حيانو الله ان ذو الله سيما فطره الله, الله دينك الهي الله في فطره فطره الناس قد يراقبوا ابو عليهها فذره كور كده لا تبدي لبدلني خلق الله دينك اللهم سمعنا ذلك اللزوم فذره الله اله دينك سول الله سمع اد دينك دينك القيم وتوصى تنادك يا ولكن اكثر الناس قد لا يعلمون ما قد دينك توصى منين حالتك الله فطره الله وتقوا الله حق بقا واقيموا الصلاه سلا ولا تق وَاَكَثَرُهُمْ مَخْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الله إِلَهِ يُشْرِكُ بِهِ مِنَ الَّذِينَ تَعَكَّمَ مِنْ قَوْمِنَا فَرَّقُوا كَلَّدَيْن دِينَهُمْ دِينُ وكانوا كُلٍّ وَكَانُوا مُقَدِّرِينَ شَيْءَ عَنْ كُوخِه كُلُّ حِزْبٍ كَعَزَّ طَابَ فَرِحُوا وَكُنْ فَرِحًا وَكُنْ فَرِحًا فرح بِمَا لَدَيْهِمْ مِنَ الدِّينِ وَحَاقَتْ بِهِمْ كُسُوفُ الدِّينِ أَيَّ كَدَ غَيَامَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ